بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم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 وَإِن كنتم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الْغَائِطِ أَوْ لامستم أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس انه من قتل بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كثيرا مِنْهُمْ ثُمَّ ذلك في مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم فان بينهم عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين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 فيصبحوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِم نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لمعكم حبطت أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بقوم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 وَإِن تَسْأَلُوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سَأَلَهَا قوم من قبلكم ثم أَصْبَحُوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 فإن عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما تدينا انا اذا لمن الظالمين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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس, إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا